ا سميت باسمك يا ودود واعوذ بك من كل حسود واسلم ويا خانق من شرعوج صل على خير البشر والملك لله اليوم ا صل على خير الامم محمد ويا نور الظلم واللي عصى ربه ندم في الآخرة يوم الحشر والملك لله يلوه في الآخرة يوم الحساب كل واحد يله كتاب وصل. من شايب ومن شباب يوم الصحائف تنتشر والملك لله يلوه يوم الصحايف جاتهم أهل الطغى وويلهم لما أتت مجمالهم وكذاك من صوب الظهر والملك لله يلوم وكذاك من صوب الجنوب اقرأ كتابك يا كذوب تنقى المعاصي والذنوب اسود وجهه وعتباد والملك لله يدوم اسود وجهه بالسواد مكتوب له عقب الفساد وسم. ومن عصى رب العباد مأواه في نار سقر والملك لله اليوم اه ماوا في نار السعير يالهم انين وازفير و بئس المصير لا ملجئا ولا مفر والملك لله أهلا ملجعا هولا برود هذا مقامك يا حسود وإذا اشتوت منهم جنود بدل لهم جلد أخر والملك لله أبد لهم جلد جديد ويسقونهم ماء الصديد وإن هم قامع من حديد هذا جزاؤه من كفر والملك لله قولي والنظام بشرى لمن صلى وصام وحج بيت الله الحرام ومن في دنيا تعتبر والملك لله يدوم ها أثناء قولي والنظام بشرى لمن صلى وصام وحج بيت الله الحرام الدنيا تعتبر والملك لله اليوم اه ومن في دنيا تهتراك جمع الفواحش ومسك وبالظهر رسوله لا شراك يوم القيامة والحشر والملك لله يبعث النائمين يأتي كتابهم اليمين واسم اقرأ كتابك يا أمين مكتوب لك فيه الخبار والملك لله أكتب لك فيه الثواب ادخل الجنة بلا حساب أشجارها تين وعناب أنهارها عسل وخمار والملك لله يدور أنهارها أحسن نهور والحور فيها كالبدور إذا شرفت فوق القصور تغنيك عن شمس وقمار والملك لله يدور آه، تغنيك عن شمس وبدور كالبرق تتلألأ الثغور إذا تفلت وسط البحور لأعذبت ماء البحار والملك لله يدور أهل ما ماءه وعاد أطيب من مسك وزباد في الخلج في جنات عدم ملبوسه السندس خبار والملك لله يدور آه ملبوسه الثوب الحرور بين المنابر والستور بشرى لمن كان صبور صابر على جور الدهار والملك لله يدوم صابر على جور الزمان بالصبر أينال الجنان والحور فيها كالجمان وهذا جزاؤه من صبار والملك لله يدوم أختمت قولي والثنى أسأل إلهي ربنا يغفر لنا وينجنا من جهنم وسقار والملك لله يدوم من جهنم والحميم ورب قرآن عظيم أدخلنا جنات النعيم بمحمد الهاد الأباء والملك لله يدوم بمحمد الهاد الأمين هو شفيع المؤمنين يا رب إنا تائبين أقبل دعانا والعذوم والدعانا والوسيلة وبحق أسمائك الجليلة واسم زفان وامجاوب زميلة فهموا كلامي من حضام والملك لله أيوه. اه فهموا مقالي والنظام ثم الصلاة والسلام واسم على النبي بدر التمام وعلى ابي بكر وعمر والملك لله ايوه وهو على الصحابه والايمان جريت عصا النظام من كان في قولي وهام عفواك الهي بالعذره